قم جرت قلبك تجريدا واجعل ذراتك توحيدا واخلعن عليك بوادينا واخلعن عليك بوادينا واترك ما تهواه بعيدا قم جرت قلبك تجريدا جان ذراتك توحيدا اه وخلانا وخلانا عليك بوادينا واترك ما تهواه بعيدا لا تجعل نفسك تمثالا تصنع إفكا مقصودا صفرا قد كنت بلا معنى والواحد أعطاك موجودا جرد قلبك تجليدا وجعل ذراتك توحيدا اخلانا عليك بوادينا واخلانا عليك غوادينا واترك ما تهواه بعيدا والدنيا مثلك أصفار لا شيء قديما وجديدا والدنيا مثلك اصفار لا شيء قديما وجديدا لا تنظر شمسا أو قمرا أو مجدا في الأرض تليدا. قلبك واجعل ذراتك توحيدا. وخلنا عليك بوادينا. وخلنا عليك بوادينا. واترك ما تهوى بعيدا. لا تنظر أشكالا صنعت ذهبا وحريرا وحديدا لا تنظر أشكالا صنعت لا لا ذهبا وحريرا وحديدا آه فتراب هذا جمعه بل كان سرابا ممدودا قلبك تجريدا تجريدا وجعل ذراتك توحيدا توحيدا عليك بوادينا وخلانا عليك بوادينا واترك ما تهواه بعيدا لا تطرق أبوابا أخرى لا تخش ملوكا عبيدة لا تطرق أبوابا أخرى لا تخش ملوكا عبيدة حط ما أهامك واذكرني آه آه آه آه آه آه وبذكرك ليكم مفقود قم جرد مجرد قلبك تجريدا إراداتك توحيد وانجعل ذراتك توحيدا وأنزل عليك بوادينا واترك ما تهوى مبعيدا واجعل ذراتك توحيد توحيدا